يعلمون يا مسلمون ان هذه النار التي لا يجرؤ انسان على ان يقترب منها. انما هي جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله والله ان كانت لكافية والله لو كانت نار جهنم كنار الدنيا لكافية والله ان كانت لكافية فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنها فضلت اي زادت على نار الدنيا بتسعة وتتين جزءا كلها مثل حرها. هل تتصور ان النار قد اشتكت الى الله? من ماذا? من شدة نارها? ومن شدة لهبها? ففي حين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا اكل بعضي بعضا فاذا لي اتنفس فازن الله لها في نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فما وجدتم من زمهرير وضرب اي في الشتاء فمن نفس جهنم. وما وجدتم في الصيف من حر وحرور فمن نفس جهنم. فان شدة الحر من فيح جهنم. وفي رواية الترمدي فاما نفسها في الشتاء فتم هرير. واما نفسها في الصيف فكموم. قال تعالى وأصحاب السمان مال ما أصحاب السمان في سموم يحميم في سموم يحميم وظلين يحمون لا بارد ولا كريم. انها سخر. وما ادراك ما سخر. لا تفقي ولا تذر. لواحة لو للبشر. لواحة لو للبشر. عليها تسعة عشر. انها الحطمة. وما ادراك ما الحطمة لا الله الموقدة التي تطلع على الاسئدة انها عليهم مقصدة اي مغلقة في عمد ممجدة. انها مقصده اي مغلقة وقودها لا ينتهي ولم لا? الناس والحجارة. وقود جهنم ناس. وحجارة لا ينتهي وقودها ولا يمطفئ لهبها يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما امرهم ويقالون ما يؤمرون نار اللهم نزل من النار تدبر رصف النبي المختار لهذه النار وهي تأتي يوم القيامة والحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة تطور لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها ارجو ان تتصور هذا المشهد الذي يغنع القلب والحديث في اعلى درجات الصحة يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يزرونها. اذا رأت جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب القهار الجبار جل وعلا. قال تعالى اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا desserts إذا اذا رأتهم جهنم ترى يوم القيامة جهنم تسمع يوم القيامة جهنم تبصر يوم القيامة جهنم تتكلم يوم القيامة اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيasına وسوفيرا بل وتظل جهنم تنادي وتقول هل من مزيد? سمنا رب هل من مزيد هل من مزيد من الكفرة? هل من مزيد من المنافقين? هل من مزيد من المشركين المشرنين وتظل تنادي وتقول هل من مزيد هل من مزيد? حتى يأذن ربها جل وعلا ان تمتلئ ففي الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتقول قدمت لأتبع بعزتك وكرمك قال تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيب من ناعل الخير معتد مريب الذي دعى مع الله إلى آخرة القياه في العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما قضيتوه ولكن ولكن كان في ضلال عن قال لا تختصموا لدي وقد قدنت الينكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما بظلل من العديد يا ومنقوعون جهنم محلن سلق يا ومنقوعون جهنم محلن من مزيد من مزيد تظن تصرخ على أهل الكفر تريد أهل الكفر هل المجيب حتى يضع رب العزة فيها قدمه لا تعصب ولا تكير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتقول قط قط قد إمتلاءت بعزتك وكرمك تكاد القلوب أن تنخضع أيها المسلمون. إذا ما وقفنا على شيء يسير جدا من هول العذاب في النار. وهذا هو انصرنا الثاني باجاز شدة عذاب اهل النار. لقد قيم لنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ان الناس ستفاوتون في العذاب في نار جهنم. فجهنم لها اضواب. يدخل من كل باب صنف معين من الناس بحسب جنوبه وجهنم دركات قال تعالى وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه النار الى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار الى حقويه اي الى جنبيه ومنهم من تأخذه النار الى طرقوته اي الى عنقه ومنهم من تأخذه النار الى طرقوته أي الى عنقه تطور هذا المشهد بل ستعجب اذا علمت ان النبي قد وصف حال اهون اهل النار عذابا وقفا يخلع القلب فتصحيحين من حديث النعمان بن بشير ان البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال ان اهون اهل النار عذابا لرجل